لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ ۖ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ ۚ بَلْدَةٌ طيبة ورب فأمسلنا عليهم سيل العرم وبدلناه بجنتين جننتين ذواتي أكل خنط وأثل وشيء من سدر قديد ذلك جزائنا بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور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 مفقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير